منهجنا في دراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أننا نستعرض الحادثه الواحدة من حوادث السيرة النبوية ثم نعود إليها بالشرح والتحليل ندرسها أولاً بطريقة تاريخية نعرضها ثم نعود إليها لنستنبط منها المبادئ والعبر والعظات وبذلك نجمع بين دراسة السيرة تاريخا وبين دراستها تحليلا واستنباطا للمبادئ والأحكام المختلفة هذا هو المنهج الذي سنسير عليه ان شاء الله تعالى. لكن لابد أيضا هنا من مقدمات نفتتح بها دروسنا للسيرة النبوية وأظن أن هذه المقدمات من الأهمية بمكان المقدمه الأولى إبراس أهمية دراسة السيرة النبوية وأهم الفوائد التي ينبغي أن نجنيها من دراستنا لسيرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ونلخصها بالفوائد التالية أولا أن نفهم شخصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهي شخصية نبي مرسل فعلا؟ أم هي شخصية قائد عبقري زعيم سياسي نعم زعيم عسكري كيف نستطيع أن نتبين الحقيقة نتبينها عن طريق دراسة سيرته، وبذلك نعلم هوية المصطفى صلى الله عليه وسلم وندركها تماما ونعلم خطأ الأوهام الأخرى التي قد نسمع بها هنا وهناك الفائده الثانيه أن الإنسان يجد أثناء دراسته لسيرة أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يجد نفسه من سيرته أمام المثل الأعلى يعني النموذج الأسمى للأخلاق للتعامل مع الآخرين سواء كانوا أعداء أو أصدقاء للتعامل مع الأسرة في حالة الجد في حالة المزح في كل الأحوال ما هو المثل الأعلى النموذج الأسمى للحياة الإنسانية سنجدها من خلال دراسة سيرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسوف نتخذ من ذلك مقياسا لانفسنا بمقدار ما ندنو في تصرفاتنا وسلوكنا من سيره رسول الله نشكر الله اننا نسير نحو المثل الاعلى وبمقدار ما نبتعد عن سيرته لا بد ان نعلم اننا متخلفون واننا بعيدون عن الميزان الإنساني السليم في التعامل مع الآخرين الفائد الثالثه تتمثل في اننا عندما ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنجد أنفسنا أمام المصباح الذي ينير لنا فهم الكثير من غوامض كتاب الله عز وجل نحن ينبغي أن نفهم القرآن الذي أنزله الله عز وجل علينا لكن الواقع في هنالك آيات ونصوص غامضة في كتاب الله عز وجل تتجلى هذه النصوص الغامضة بدراستنا لسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هنالك علاقه قويه بين سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني حياته وبين كثير من اي كتاب الله سبحانه وتعالى الفائده الرابعه انه انها ستتجمع سيتجمع قدر كبير من الثقافه الإسلامية العامه من خلال دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الثقافة الإسلامية تعني يعني التعرف على الإسلام اجمالا معتقداته شرائعه أخلاقياته نعم تعامله مع الآخرين هذه هي الثقافة الإسلامية هذه الثقافة الإسلامية العامة نكتسبها عن طريق سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن دراسة السيرة النبوية تنطوي على كثير من أمور العقيده تنطوي على كثير من أحكام التشريع تنطوي على كثير من مبادئ الأخلاق تنطوي على كثير من ما يسمى اليوم بالقانون الدولي كيف كان رسول الله يتعامل مع الأعداء نعم والفائد الخامس والأخيرة أن دراسة السيرة النبوية تبصرنا بأكبر قدر ممكن من منهج الدعوة إلى الله نحن في هذا العصر ينبغي أن نوطن أنفسنا على أن نكون دعاه إلى الله عز وجل يعني جهد الاستطاعة طيب ما هي الطريقة التي نتوصر بها في طريق الدعوة إلى الله كيف ندعو إلى الله الآخرين أسلوب الدعوة كيف يكون كيف ندعو التائهين المارقين الأعداء الأصدقاء الفسق لا تستطيع أن تعلم جوابا عن هذا السؤال ولا تستطيع أن تجمع لديك نعم معلومات واسعة في منهج الدعوة إلى الله إلا من خلال دراسه سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن سيدنا رسول الله كان سيد الدعاه إلى الله كان أول داع إلى الله انظر إلى حياته وانظر إلى منهجه في دعوة الآخرين ثم اقطف من حياته ثمار الدعوة إلى الله تعلم كيف تسلك مسلكه في دعوه الاخرين الى الله عز وجل ايا كان هذه طائفه من الفوائد التي سنجنيها ان شاء الله عز وجل من خلال دراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم هنالك مقدمه ثانيه مهمه جدا ايضا ينبغي أن نتبينها هذه المقدمه يعني عنوانها ما هي مصادر السيره النبويه المطهره المصادر التي نلتقط وناخذ منها تاريخ حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كيف وصلت هذه السيره الينا الى اليوم وكيف تطورت كيف اصبح منهج دراسة السيرة عند كثير من الناس وإلى ما آل الأمر في يومنا هذا بالنسبة لي أطوار دراسة السيرة النبوية إذا الآن نسأل ما هي المصادر التي تؤخذ منها سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ والتي سنعتمد عليها هي أولا كتاب الله عز وجل القرآن فيه مشاهد قد تكون متفرقة لكن فيه مشاهد من سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ سورة آل عمران تجد مشاهد كثيرة لسيرة المصطفى اقرأ سورة اخرى سورة التوبة اخرى سورة الفتح نعم وهكذا فأول مصدر من مصادر السير النبوية القرآن لكن طبعا القرآن عندما يضعنا أمام مشاهد من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعنا منها أمام ملخصات مختصرات يعني غير مفصلة. المصدر الثاني لدراسه السيره النبويه كتب السنة يعني كتب الحديث مثلا كتب الكتب السته البخاري مسلم الترمذي النسائي ابن ماجه ابو داود نعم هذه الكتب كتب الحديث النبوي تسمى الكتب السنة كتب السته مثلا نعم المسانيد مثل المسند الإمام احمد وغيره هذه ايضا تعتبر المصدر الثاني لدراسه السير النبوي فكتب السنه البخاري ومسلم وغيره فيه الكثير من بيان حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته حياته مع اصحابه حياته في الغزوات حواره مع الآخرين نعم اذا هذا هو المرجع الثاني المرجع الثالث في الواقع كتب ألفت خصيصا لسيرة رسول الله لتاريخ حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الذين كتبوا خصيصا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بعد الذين كتبوا السنة النبوية منهم عروة ابن الزبير منهم ابان بن عثمان منهم ابن شهاب الزهري ثم منهم الإمام الطبري هؤلاء كتبوا خصيصا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المرجع الثالث نعم وقد جمع محمد بن اسحاق رحمه الله تعالى هذا الذي كتبه عروه بن الزبير وابان بن عثمان وشرحبيل بن سعد وابن شهاب الزهري محمد بن أسحاق جمع ذلك كله بكتاب جامع ولخص هذا الكتاب الجامع ابن هشام وكتاب ابن هشام في السير معروف يتداوله الناس لاحظوا اذكر لكم مراجع السير النبويه من اين اخذناها من اين تؤخذ هذه هي مراجع السير النبوي طيب الان كيف كتبت سيره المصطفى صلى الله عليه وسلم وكيف تناقلها علماء المسلمين الى ان وصلت الينا كتب سيره النبي عليه الصلاه والسلام بالطريقه التي كتبت فيها السنه سنه النبي عليه الصلاه والسلام كتبت بطريقه موضوعيه يعني الذي يروي لنا السنه النبوية لا يدخل نفسه فيها لا يدخل فكره فيها لا يدخل رايه فيها يكون امينا على نقلها كما هي ولكنه لا ينقلها إلينا إلا معتمدة على سند والسند ذكرته لكم في درس مضى سند ينبغي أن تكون شروط الصحة قد توفرت فيه كاملة ولا داعي أن نفتح ملف السند متى يكون صحيحا متى يكون ضعيفا متى يعطينا الدلاله ظنيا ومتى يعطينا الدلاله دلاله قطعيا ذكرناه المهم ان الطريقه التي رويت بها سنه رسول الله يعني احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ذاته الطريقه التي رويت بها سيره رسول الله تاريخ حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ابن إسحاق عندما يروي يروي بسنة حدثني فلان قال حدثني فلان فلان إلى أن يذكر لنا المشهد الذي يرويه عن حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبطريقة موضوعية إيش يعني طريقة موضوعية يعني الذي يروي لك سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضع فكره فيما يرويه لا يمزج اجتهاده فيما يرويه بل يروي لك هذا المشهد بأمانه فقط وهذه الطريقة مخالفة للطريقة الغربية الطريقه الذاتية التي ينسبونها إلى فرويد لا طريقة التي اعتمدها علماء المسلمون في رواية التاريخ كله والسيرة النبوية بالذات هي الطريقة الموضوعية كما قلت لكم معتمدة على السند مشروط في السند الصحة وهذا ما سنلتزم به ان شاء الله كتابة السيرة النبوية وصلت إلينا على هذا النهج لكن ما الذي حصل حصل في أوائل القرن الماضي، يعني في عام 1900، وانت جاي يعني أوائل القرن الماضي حصل تطور تراجعي في كتابة السيرة النبوية، وهذا من الأهمية بمكان أن تعرفوه. احتلت بريطانيا كما تعرفون مصر، وكانت مصر آنذاك. أم العالم الإسلامي ونرجو أن ترجع فتصبح أيضا أما للعالم الإسلامي وذلك بفضل أزهرها الذي كانت له القيادة السياسية والقيادة الدينية والقيادة الاجتماعية فكانت الحكومة المصرية لا تستطيع ان تتصرف تصرفا سياسيا او غير سياسي الا تحت سلطان الازهر وقبول الازهر طيب طبعا الازهر سلطانه. سلطان وسلطان دين لما احتلت بريطانيا مصر وانتم تعلمون بريطانيا. بريطانيا هي العدو الاول من حيث التاريخ الزمني ومن حيث القدرة الشيطانية على معاداه الإسلام طيب وجدت بريطانيا أنه لن يقر لها قرار إذا كانت السلطة بيد الأزهر الدينية بهذا الشكل كل شيء ينبغي أن يمر في قناة الأزهر وبقبول من الازهر ففكرت بريطانيا كما يقول اللورد لويد في مذكراته فكرت بريطانيا باحد حلين الحل الاول قطع الصله ما بين الازهر والمجتمع المصري هذا صعب وسيثير الضوضاء وسيثير زوبعه من العواطف والأمور السيئة في وجهها الطريقة الثانية هي أن تدخل بعض, بعض رسلها إلى الأزهر فيغير مناهج الدراسة في الأزهر ويغير العقلية الأزهرية ويغير طريقة دراسة العقيدة ودراسة السيرة وما إلى ذلك اعتمدت بريطانيا هذا الطريق الثاني هذا طريق امن اكثر وهذا الطريق يعني لا يلفت النظر وفعلا ادخلت بريطانيا ورسلها شيئا فشيئا الى الازهر واستطاعوا خلال سنوات ان يغيروا المناهج التعليميه في الازهر على ما اعتمدت بريطانيا في هذا حتى نجحات اعتمدت بريطانيا على نقطة ضعف هذه مسألة تاريخية مهمة أيها الإخوة ينبغي أن نعلمها جميعا اعتمدت بريطانيا على نقطة ضعف كان يعاني منها المجتمع المصري كالمجتمع العربي والإسلامي كله ما هي نقطة ضعف هذه؟ كانت الخلافة العثمانية حديثة عهد بالانهيار أو في أواخرها وكان بالمقابل الدول الأوروبية قد نهضت نهضتها وتألقت حياتها المادية الحضاريين من هنا شعر المسلمون في مصر وغير مصر بغضاضة كبيرة أنهم متخلفون في حين ان اوروبا قد نهضت نهضتها المعروفه انذاك طيب. هذه نقطه ضعف بريطانيا استغلت نقطه الضعف هذه واخذت توحي عن طريق رسلها وعملائها طبعا المسلمين بحسب الظاهر الى افكار المسلمين الأزهريين وغير الأزهريين اخذت توحي اليهم الشيء التالي هل تريدون ان تعلموا سر تراجعكم وتقدم اوروبا السر هو الشيء التالي اوروبا طورت دينها حسب ما يقتضيه العلم وغيرت كل ما يتعلق بمعتقداتها التي تتعارض مع العلم ولم تقبلوا من الدين الا ما يتفق مع العلم غيرت وبدلت وسارت على الدين لمصلحه العلم انتم ان فعلتم ما فعلنا تقدمتم كما تقدمنا الان دينكم الاسلام في كثير شغلات تتعارض مع العلم غيروا وبدلوا وسوره على دينكم وما يتعارض مع العلم فيه تصبحون مثلنا هذه هي الطريقة التي بثتها بريطانيا في أذهان المسلمين عن طريق عملائها وفتح هذا المجال أمام كثير من المفكرين وبدأوا يؤلفون ويكتبون نعم وفي هذا المضمار كلف كلف واحد اسمه حسين هيكل بأن يؤلف كتابا في السيرة النبوية اسمه حياة محمد ما في صلى الله عليه وسلم حياة محمد وكل في أن يكتب بالطريقة التي تقترحها بريطانيا طريقة بعيدة عن الغيبيات بعيدة عن الحديث عن نبوة رسول الله بعيدة عن المعجزات بعيدة عن الخوارق تصور من محمد رجل عظيم ورجل زعيم وتؤول كل ما يمكن أن يعني يجده الدارس لسيرة رسول الله من خوارق نعم كأول عمل يجسد المنهج الذي اقترحته بريطانيا وفعلا خرج وظهر هذا الكتاب اسمه حياة محمد ضن حسين هيكل بكلمة صلى الله عليه وسلم ما ألا مشان يثبت للناس أني أنا الفت سيرة محمد بالطريقة العلمية وصلى الله عليه وسلم وطريقة علمية نعم وأقامت بريطانيا الدنيا واقعدتها دعاية لهذا الكتاب وكتب في مقدمة الكتاب حسين هيكل أنه أنا ابتعدت عن الطريقة التقليديه القديمة التي كانت تكتب السيرة على ضوئها خوارق ومعجزات وكرامات وامور غيبيه لا تتفق مع العلم وجعلت سيره رسول الله تسير على النهج العلمي يعني بعيد عن النجوه وكزعيم, وكزعيم وكعظيم و الى ما هنالك نعم وانتشر هذا الكتاب وانتشر هذا النهج ايضا نعم وهكذا تطورت كتابة السيرة في ظل الاحتلال البريطاني لمصر نعم فلم يعد هنالك حديث لا عن الخوارق ولا عن المعجزات ولا عن النبوة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتجرأ المتجرئون على تغيير الأحوال الشخصية على تغيير كثير من البنود التي تتعلق بالسلوك الاسلامي استجابه لنصيحه بريطانيا وبريطانيا اعتمدت في هذا على نقطه الضعف التي حدثتكم عنها نعم طيب هذه الطريقه ظهرت واخضع الازهر لسلطان بريطانيا واصبح الازهر ملجما لا يستطيع أن ينطلق انطلاقته الأولى من قبل بشكل من الأشكال لم يعد هناك حديث عن المعجزات لم يعد هناك حديث عن الخوارق الإسراء والمعراج أصبحت رحلة روحية ما لا علاقة بأكثر من هيك اطلاقا بشكل من الأشكال كلام القرآن عن الملائكة الذين أرسلوا يوم غزوة بدر إذ تستغيسون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الألائكة مرتففين إن عبارة عن قوة روحية عبارة عن رباطة الجائش والجرأة والاقدام الذين كان يتمتع بهم المسلمون لا في ملائكة ولا في شيء وهكذا نعم كل شيء أول وبدل وما إلى ذلك وسارة الأزهر والمفكرون أو جل لا اقول كل جل المفكرين أنا ذاك على هذا المنوال كانت بريطانيا وعدت أنه أنتو إذا بتسلكوا هذا المسلاك بتتقدموا مثلنا وبتتخلصوا من نير التقلف يا ترى تقدموا ازدادوا رجوعا إلى الوراء وازدادت بريطانيا تمكنا على أرض مصر وفي وادي مصر نعم وانطلت حبوله وخداع بريطانيا على كثير من المصريين قسم منهم بحسن نيه وخدعوا وقسم كانوا ضالعين في مؤامره مع البريطانيين نعم هذا باختصار الطور الذي دخلت فيه كتابه السيره متى إبانا احتلال بريطانيا لمصر في أوائل القرن الماضي ترى ماذا كان مآل هذه طريقة في كتابة السير النبوي هي طريقة هي طريقة ذاتية اللي استاذهم فيها فرويد راجى كتاب حياة محمد مد من الزمن وكتب اخرى على هذا المنوال نعم راجت هذه الكتب إلى أمد معين ولكن دائما نذكر قول الله عز وجل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون نذكر قول الله تعالى يريدون ليطفئ نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون أنفقت أموال طائلة على هذا على تغيير معالم السيري النبوي، نعم أخفيت معلمة النبوة في حياته أخفيت معلمة الخوارق والكرامات التي أكرمه الله بها في حياته وأظهرت مظاهر ال العظم والعبقرية والسياسة والقيادة العسكرية وما إلى ذلك كما يكتب المستشرقون نعم كل هذا طيب إلى ما قال هذا النهج أظن كلكم يعلموا هذا وين كتاب حياة محمد انتهى انتهى الآن ودفن طبعا ممكن واحد يقول لا انا عم له دعايه لا لا لا ما ما ما أعمل له دعايه ما في عقل يقبل الان ان يقرا هذا الكتاب الذي تشم فيه رائحه العبوديه لبريطانيا رائحه العماله المباشره لبريطانيا انتهى وكل الطرق الاخرى انتهت والخداع انكشف وبريطانيا تعرض في هذا الأمر تماما وجاءت الكتابات التي تلت ذلك لتمزق هذه الطريقه القذرة في إخفاء هوية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء من يقول محمد صلى الله عليه وسلم قدم نفسه للعالم على أي شيء قدم نفسه للعالم على أنه عبقري قدم نفسه للعالم على أنه زعيم سياسي قدم نفسه للعالم على أنه زعيم عسكري لا قدم نفسه للعالم أنه رسول الله يوم قال ما جئتكم بما جئتكم به أبغي مالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله جعلني رسولا وأنزل علي كتابا فبلغتهموه فإن تؤمنوا به فذلك حظكم مني وذلك حظي منكم وإن ترفضوا أصبر لأمر الله حتى يقضي بيني وبينكم إذن محمد صلى الله عليه وسلم قدم نفسه للعالم على أنه رسول أليس من الحمق ان اعرض عن هذه الهويه التي يقدم رسول الله نفسه الى العالم على اساسها وان التفت الى انه يا ترى هو عبقري ولا مو عبقري يا ترى هو زعيم سياسي ولا لا يا ترى هو زعيم عسكري ولا لا هو عم يقدم نفسه اليك ان انا رسول وتعال افحص ان شفتني كاذب تركني روح وان شفتني صادق دير بالك انت على خطر أنا عامل رسالة من ربك لك نعم فالآخر جبسة بتطلع بها الهوية اللي قدم نفسه على أساسها للعالم ويفحص هذا الإنسان فإما أن يتجلى صدقه نتبعه أو يتجلى كذبه نعم. هذا هو النعج أما بالله إذا كان ناسجه أعرضوا عن هالكلام هذا وقعدوا يتسلوا بقى بالحديث عن عبقري شايفون قديش عبقري ما شاء الله كان قديش زعيم عظيم شايفون قديش زعيم عسكري عظيم لك هو ايه عم يحكي لك عن شيء تاني يعني جماعة راكبين حافلة سافرين وضلوا الطريق ضيعوا الطريق والصحراء بدن يعرفوا كيف ما دعوا الطريق طلع عليهم واحد قال لهم يا جماعه خير بين عليكم ضايعين قالوا ايه والله قال له انا ابن البلد شايفين هالضيعانه ابنها انتوا انتكم تروحوا للبرد الفلاني طيب بتسلكوا الطريق هذا وبتمشوا هيك هيك وبعدين تلتفتوا يمين وبتمكن ماشيين تصلوا وما دولي اللي مضيقين الطريق قعدوا بقى يطلعوا في واحد يقول لك شايفين طوله ما شاء الله كان والله باين عليه أصله كذا التاني عم لك عميكي كمان بلغة والله باين عليه ما شاء الله وكان بحكي عربي منيح التاني لا كمان شايفينه انه ترى قعدوا بقى يتسلوا كل وعد يوصفوا بصفة ما لن علاقة وضع هو جاي عم ينصحهم عمي يقول لان انتوا طيب ضايعين وانا يا ابن المنطقة لكم هو نسيوا حال انه ضايعين وعنده صاروا بقى كل واحد يحكي عن وصفه شكل ذكي جميل الشكل نعم بين ابن النعمة نعم بيحكي ربي مني بين عليب بليغ بين عليب يفهم بين عليب ما يفهم بين عليب كذا لك شو بتكون من الشغلة لك رجل عم يدل كل تماما الذي يتأمل في حياه محمد صلى الله عليه وسلم كعبقري كزعيم سياسي كزعيم عسكري كإلى آخره ويعرض عن الهوية التي قدم محمد نفسه على أساسها إلى العالم يكون أحمق بهذا الشكل فهؤلاء الذين كتبوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل حسين هيكل وغيره اعرضوا عنه الهوية التي قدم نفسه صلى الله عليه وسلم على أساسها إلى العالم نعم وأخذوا يتسالون يعني ما بتهمون بشكل من الأشكال هم من الحمق بمكان هذا المنهج ألغي وطوية والعالم تجاوزه وداس عليه حاشا اسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عد حدا يعني يتقبل الكلام الممجوج انه الملائكه مو عباره عن ملائكه يعني مثل ما القران عم يقول ومثل ما السيره بتقول لا, لا لا لا عباره عن الروح المعنويه اللي كانت موجوده عند المسلمين في غزوه بدر نعم الجراه التي كانت قد يعني ملئت بها قلوبهم صار الطفل في المدرسة بيعرف انه لما القرآن بيقول بعند الملائكة مثل التالات بيقول اذ تستغيصون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف اولا بيقول اول بألف من الملائكة مردفين بيعرف انه الروح المعنوية ما بتنعد واحد اثنين وثلاثة اربع الف قرآن دقيق في الإسكات واخراس هؤلاء الحمقى أو الدجالين الروح المعنوية تنعد فلان عنده مئة روح معنوية فلان عنده ألف روح معنوية فلان عنده خمسة ألاف روح معنوية تنعد هيك لكن رب العالمين عد الملائكه قال إف تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف بألف من الملائكة مردفين بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدنكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مساومين نعم أخرثوا وكذلك كل التلاعبات التي كتبت في السير النبوي كلها ألغيت وباءت بريطانيا بالخزي والعار نعم هذا مهم جدا أن نعلمه رجعنا الآن إلى كتابة السير على النهج الموضوعي على نهج وهذا هو الأسلوب العلمي الخوارق والمعجزات راح نحكي عنها يا ترى بتتعارض مع العلم ولا ما تتعارض مع العلم عندما نصل إليها سنتحدث عنها بتفصيل وسنتحدث عنها بإسهاب إن شاء الله تعالى يعني هذا الكتاب الذي نقرأه هو من أهم أسباب تأليف له أن أمزق الطريقة البريطانية التي اقترحها اللورد لويد واللورد كرومر عند وجود بريطانيا في مصر للتلاعب بدين الله عز وجل ولنعم تنكيس معالم اسلامنا الحنيف هذا شيء ينبغي أن نعلمه جيدا نعم حتى نتبصر ونتبين المواقف الأجنبية من ديننا ونعلم كيف نسير لمحافظة هوية المحافظة على هويتنا نحن هذه المقدمة نذكرها اختصارا المقدم الثاني عنوانها سر اختيار الجزيره العربيه مهدا لنشاه الاسلام سؤال يرد طيب محمد صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى الجزيره العربيه فقط لو ارسل للجزيره العربيه فقط ما في اشكال ما دام ارسل العربية العربيه لازم يكون موجود في الجزيره العربيه لكنه ارسل الى العالم كله طيب لماذا اختار الله عز وجل الجزيره العربيه دون غيرها لماذا لم يرسل مثلا في الهند لماذا لم يرسل مثلا في امريكا في فرنسا في اوروبا مثلا لماذا لم يرسل في جهه اخرى الجواب على هذا ايها الاخوه هنالك سببان اسمى السبب الاول هو أن لو عدنا إلى خارطة العالم المعمور المعمور آنذاك بيداك الوقت لو وجدنا أن الجزيرة العربية تقوم في نقطة الوسط بالنسبة للعالم المعمور آنذاك يعني كانت الجزيرة العربية ما للقوافل ما بين الشمال وما بين الجن. من بلاد الشام وما قبل بلاد الشام إلى الجزيرة العربية فاليمن وما وراء اليمن ثم تعود ثانية كانت الجزيرة العربية ممر لهذه الرحلات ولهذه القوافل الآتي من الشرق والآتي من الشمال والآتي من الجنوب وهكذا نعم يعني لو أننا اعتبرنا العالم ساحة كبيره. وأردنا ان ننصب منبرا في وسط هذه الساحه اين ينبغي ان يكون هذا المنبر في قلب الجزير العربي هذه هي الحكمه الاولى الحكمه الثانيه لا بد عندما يرسل الله عز وجل رسولا الى العالم كله لا بد ان يختار لغه تكون ترجمان رسالته شاء الله عز وجل أن تكون اللغة العربية هي ترجمان الرسالة الربانيه التي أرسلت إلى العالم كافه الله أعلم حيث يجعل رساله ونحن عندما نقارن بين اللغة العربية واللغات الأخرى نجد أن اللغة العربية أقدر اللغات كلها على استيعاب المشاعر وعلى استيعاب المعاني ودقائق الافكار ونجد ان الجمله الواحده في اللغه العربيه تستبطن معنى واثنين وثلاثه في حين ان اللغات الاخرى الجمله الواحدة تكاد لا تحمل اكثر من معنى واحد نعم الوسائل الطريقه المعروفه في فقه اللغه العربيه لا تشبهها اي لغه اخرى المهم أن الله سبحانه وتعالى اختار اللغة العربية ترجمان رسالتي إذن لابد أن تكون النبوة أين حيث ينطق الناس باللغة العربية طيب هاي واحد. بعدين شيء ثاني. طيب بنفترض أنه الرسالة ترسل جهة من جهة أخرى أعتقد أن الوقت الآن قد أدركنا و السبب الثالث مهم جدا جدا السبب الثالث في اختيار الباري عز وجل الجزيرة العربية دون غيرها لكن سنأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم ونختم درسنا كالعادة بالدعاء والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجبر كسر قلوبنا وأذهب غم نفوسنا واجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا التمسك بكتابك وارزقنا التمسك بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وارزقنا اللهم شفاعته يوم يقوم الناس للحساب يا ذا الجلال والإكرام اللهم انا نسلك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهما أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسالك أن ترزقنا مزيدا من الغيف يليق بكرامك وجودك وإحسانك يا رب ارزقنا مزيدا من الغيف يليق بكرامك وجودك وإحسانك يا رب ارزقنا مزيدا من الغيف يليق بكرامك وجودك وإحسانك يا رب أنزل علينا من بركات سمائك وأمت لنا من بركات أرضك يا رب العالمين ولا تأخذنا بجريرة أنفسنا ولا بجريرة غيرنا يا رب العالمين أنت يا ربنا أنت الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا ذا الجلال والإكرام لا تهلكنا بما فعلت سفهاء منا ولا تهلكنا بجريرة أعمالنا أيضا نحن عبادك المقرون بتقصيرنا المقرون بسوء حالنا نسالك اللهم ان تصفح عنا صفحك الجميل وان تكرم وأن تكرمنا جميعا بما انت له يا اهل يا ذا الجلال والاكرام اللهم اننا نسالك بجاه رسولك الذي اجتمعنا الساعه لدراسه سيرته يا ذا الجلال والاكرام ندرس نسالك بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونسالك بحبك له وبحبه لك أن تعطي كلا منا في هذه الساعة سؤلة بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام إنك ربنا القائل وقال ربكم ادعوني استجب لكم وها نحن ندعوك يا ربي كما أمرت فاستجب دعاءنا جميعا كما وعدت إنك سميع مجيب وإنك ربنا الغفور الرحيم ونحن نسألك بحسن ظننا بك أن لا تخيب آمالنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين